وَلَوْ أَنَّ أَنَّْكِتَ بِآمَنوا وَتََّقَلَ كََفََّهُ نَاعَنْهُم سَي آاتِهِم وَلَا أَدَخَلنَهُُ جَنَّاتٍ النَّي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 منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهب القوم قَوْمِ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ مُعَاشَئٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وِقُمّ مِن رَّبِّكُمْ وَلَا يَنْسِ دَنَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُم Fela taasasani kuul다가 terminaria jaelimu. Nema, ä begunatuloni وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدَ أَنْ خَذ النَّ مِثَقَابَنِي إ الصرائِيلَ وَأَسَلِ النَّائِلَهِ مُرُسُول كَُّ مَ جَ أَهُم رَسُولولُ وسوم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون